جميلة وذنبي والمكذبين أول النعمات ومهلهم قليلة إن لدينا أنكال وجحيم وطعم ذا قصة وعذاب أليم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا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 كان وعده 126. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 127. إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون